وَمَا كَانَ لِمُنِّنٍ وَلَا مُنِّنَةٍ إِذَا قَطَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُولَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يعص الله ورسوله فقد طَلَّ طَلَانًا مُبِيْنًا وَإِذْ تقول لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك بالله الله مبديه وتخشى أبى أحد من رجالهم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا مقرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكم من أقول ما تلنون وكان بالمؤمنين رحمة تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونبيا وداعيا Soms in en soms وطلقتموهن من قبل أن فما لهم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراها جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أسوات وما ملكت يمينك مما أثان الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها Had ik zat fi aswajim wammerk het eimanum lekela. Ik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 إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلك أظهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم لن تبوا رسول الله ولا Samen met elkaar eens in de buurt van de stad. En wat يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْمِيمًا إِنَّ الَّذِيَ يُمْلُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا En dat je het niet in het leven kunt doen. Dat je het niet in het المرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لقولك بهم ما لا يجاوئونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفو فيه وقتنوا تهتلا سنت الله في الذين خلو من قبل ولا تجد رسولاً جَزَاءُ اللَّهِ فِي تَبْدِيلِنَا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا علم عند اللَّهِ Ook een ander loo, wat kan de loo hier? Ja, een jongenlediener, een tekool, een hoolo, een sedie. Je slicht lekker, maar lekker, hoewel je lekker, hoewel je lekker, hoewel je lekker, hoewel We hebben الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين في الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضطوم عليهم.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 you yeah, yeah.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 بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف الأرض أو عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لهاية لكل عبد we gaan het niet meer om het leven langs de kerk te laten. We gaan het وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نبقه من عذاب السعيد يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يَعْمَلُوا آل دَاوُودَ شُقَّاءٌ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ الشَّمْرِ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَّا دَابَةُ الْأَرْضِ تَكُولُ مِنْهَا سَأَدَى فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَنَتِ الْجِنُّ أَلَّ لقد كان لسبق في مسكنه جنتان يمين وشهال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب رفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيد العرم وبدلناهم, وبدلناهم ثيَّني ذواتي وكل خمْطِه وَأَثْنِه وَشَيْءٌ مِن سِدَرِه قَلِيلٌ ذَلِكَ جَزَائَةُ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفْرَ فَقَالُوا رب